لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء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 قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن